نما كانت مرصادا للطاغين مآبا فيها لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاءا وفقا 124. وكذبوا بآياتنا كذابا 125. وكل شيء أحصيناه كتابا 126. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 127. إن للمتقين مفازا 128. حدا Wa'agnaba, wa'kawab atraaba, wa'kasan dihak. La yasm'au nafiha laghu, wa la kidhaba.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 لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه ما أباب إن أدرناكم عذابا قريبا يوم, يوم